ألا وهي المشقة تجلب التيسير وقد سبق أن بينا أن هذه القواعد الخمس نظمتها تحت عنوان شوارد الأنس في نظم القواعد الفقهية الخمس شوارد الأنس في نظم القواعد الفقهية الخمس ومطلعها إلهي لك الحمد الكثير على النعم ففضلك لا يحصى على العرض والعجم فقد جاءني فتح لأنظم درة تشف بحسن عن مقصدها العظم مجودة الإنشاء قل نظيرها تلذ لضم, لضم إن يشى الصب أو الشمي إذا ضمئت نفس لديك إلى العلم ولن تستطع صبرا على عشرة البهم فشمر لنيل المجد والفخر ساعدا لغير الجنى من تد يا صاح في يومي فهذه دروس خمسة بعد عشرة بلغت بها الآمال في مجلس القوم هذه دروس كنت القيتها عبر الهاتف عندما كنت بسجن السجن المحلي بتطوان يعني ألقيتها مع الإخوة في سجن المركز بالقنيترة بالهاتف وهم بالقنيترة وأنا كنت بسجن تطوان وكان مجموع الدروس خمسة درس وكان الدرس يستغرق ثلاث ساعات فقلت تضمن بالتحقيق خمس قواعد خمس قواعد يعني هذا مصروف, مصروف من أجل ل... للاتزال فقط تضمن بالتحقيق خمس قواعد تقود لفقه الشف... الشافعي أخي الفهمي وهن مئين إن أردت توسع يعني قواعد الفقه هي كثيرة ولكن الشافعية بنهم اذهبهم على هذه القواعد الخمس ولذلك قلت وهن مئين إن أردت توسع ولكنهن أفرغن في أسطر رقمي فأولى يعني فأولى أمور وثقت بمقاصده وهي القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها تدل عليها بالشكول وبالإسم كأمر اجتهاد في العبادة قصده تفانى بطاعات لكبح الهوى المصمي وثاني هذه القاعده الثانيه وثاني يقين ليس يرفع يا فتى بشك فصن فكرا لديك من الوهم كما هو شان الغسل ينفي قذاره فان كنت مرتابا فقد جاء بالحسم وثالثها وثالثها يا خل يعني يا صديقي يا حبيبي فعلا مشقه بلا تجلب التيسير للنفس والجسم فإن يحزبنك فإن يحزبنك الأمر لا بد في غد يلينك ما شاء الإله على رغمه يعني يحزبنك أن يشتد عنك يشتد عليك فإن يحزبنك الأمر لا بد في غد يلينك ما شاء الإله على الرغم ورابع هاتيك القواعد عادة محكمة أو محكم فسبرا بالسن من الصبر الغور فسبرا النظمي كشأن اعتياد المرء أن لداته اللدات هي الأقران على نافلات من دواعي الأذى تحمي وخامسها خامس القواعد وخامسها ضر يزال وينتقى فيعقبه نفع بالجنوح إلى السلم كأكلك محظورا وأنت على طواب إذا خاف عليك الذاكرون من الحرم تسألوا الذكر إذا خاف عليك الذاكرون من الحرم وختم قصيد رقة ومحبة لهذه الورى للنور من ظلمة العتم هنا سغطه في سجن تتوان مبعدة عن الصحب والأهلين أرزحوا في الظلم به أبتغي وجه الإله مؤملة به الصفحة والغفران للذنب والجرم هذه القصيده عليها نسير في هذه الدروس وهي جمعت القواعد الخمس الفقهيه ولذلك أسميتها شوادر الأنس في نظم القواعد الفقهيه الخمس في نظم القواعد الفقهيه الخمس على كل في الدرس الماضي ذكرنا انواعا من التخفيفات الشرعيه المدرجه تحت قولنا أو قول الفقهاء المشقة تجلب التيسير كما ذكرنا رخصا فقهية معروفة عند الفقهاء بنوا عليها جل مذهبهم ولسيما المذهب الشافعي فمما ذكرناه البارحة أن الفقهاء قالوا في مسألة العقود أن الشارع أجازة ولم يوجب ولم يلزم أجازة ماذا؟ الشارع العقود ولم يوجبها لأن إيجابها أو وجوبها أو لأن لزومها يحصل فيه نوع مشقة ونوع عسر ونوع تشديد هذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم خفف عليها هذا ولذلك كان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم ولذلك كان رحمة للعالمين من هذه الناحية ونواحي أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم لاحظوا قوم الله عز وجل ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسراً كما حملته على الذين من قبلنا في آخر الآية يقول الله عز وجل قد فعلت كما في صالح مصري ومنه أيضا إباحة النظر عند الخطبة لأن الخطبة لا تتكرر كثيرا إنما تقع غالبا مرة واحدة ولذلك ليس فيها مشقا ولذلك أباحها وأباح أيضا النظر للتعليم كما أباح النظر للإشهاد صيانة للحقوق وحفظا للأموال حتى لا تضيع وأيضا أباح النظر للمعاملة كما أباح النظر في مسألة الزواج هل المرأة تطيق أم لا تطيق ومما ذكرناه أيضا جواز العقد على المنكوح من غير نظر من غير نظر لما في ذلك من المشقة ولذلك جاء الإسلام للتخفيف ومنه أيضا إباحة أربعة نسوة أربع نسوة إباحة أربع نسوة لماذا؟ فلم يقتصر على واحدة بل أباحة أربعاً تيسيراً على الرجل وعلى النساء أيضاً لكثرتهم وكما ستعلمون في إن شاء الله في أشراط الساعة ولربما نخصص ان بقي لنا وقت ومتسع دروسا في أشراط الساعة وسترون أنه في آخر الزمان يكون القيم الواحد خمسين امرأ خمسين امرأ لا يعني أنه يتزوج بهم ولكن يقوم عليهم هذه أمه وأخته وجدته وعائلته إلى آخر لكثرة القتل الذي سيقع, سيقع. وأن تنطرون الآن ما يقع في سوريا وما وقع في ريبيا وما وقع في تونس وما وقع في العراق وما وقع في أفغانستان الرجال تستشهى وتبقى النسوة وما وقع في بورنا وما وقع في باقي البلدان هذا من علامة السعر وهذه من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ما يسمى عندهم بالنبؤات التي تتحقق الآن لأن نبؤات النبي صلى الله عليه وسلم إما أنها تحققت في زمانه كما النبي أخبر يعني في غزوة بدر وصال يذكر لهم أمكنت صناد الكفار قريش فوقعوا في الأماكن التي حددها لهم رسول الله كما أخبر النبي في زمانه وأخبر ايضا أنهم سيفتحون قصور كسرى وسيفعلون وسيفعلون وقد فعلوا في ماذا؟ في زمن الصحابة وليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر ايضا أن في آخر الزمان سيكون هناك نساء كاسيات عاريات لم أراهن لكننا رأيناهن لكننا رأيناهن ثم أخبر على أشياء ستقع ومن ضمن الأشياء هذه التي ذكرنا الآن وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القيم الواحد يكون خمسين امرأة للقيم الواحد فتخفيفا على الأمة وتيسيرا عليها على الجنسين معا أباح الزواج بأربع نسوة ومع ذلك لم يزد على أربعة مع أنه سيكون في آخر الزمان خمسين امرأة لقييم واحد ومع ذلك لم يزد على أربعة لماذا؟ لما في ذلك من المشقة والمشقة على الطرفين على الزوج وعلى الزوجة لا من جهة القسم ولا من جهة الحق ولا من جهة النفق ولا من جهة الأولاد ولا من جهة الطربية جهة... إذن فتخفيفاً على الأمة كما أيضا من التخفيفات مشروعية الطلاق مع أن الطلاق شديد شديد وطعه على النفوس شديد وطعه على النفوس ولكن لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر شرع لنا ماذا؟ الإسلام الطلاق كما شرع أيضا إذا كان الرجل أو المرأة تكره الزوجة ايضا شرع لها الخلع ان تختلع وقد سبقا بينا على ان من العلماء قال المرأة يعني اذا ارادت ان تختلع من الزوج يعني تدفع وترد له صداقه وهل تزيد ام لا خلق بالعلماء كذلك مشروعية الافتداء يعني تنزل المرأة على حقها لغيرها كما فعلت لضراتها كما فعلت امنا سوداء لنزلها وإن نزلت بحقها على ماذا؟ لأمنا عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليما الآية كذلك مسرعية فسخ العقد العقد كلها إذا حصل فيها العيب إذا حصل فيها العيب بل حتى في الزواج في الزواج يعني إذا الرجل رأى امرأة ولكنهم أعطوهم امرأة أخرى أو كما هو معلوم أسباب الفرقة يعني علماء جمعوا كتبا في الموضوع أسباب الفرقة أسباب الافترق فلذلك عند العقود ينبغي أن تكون ماذا أن تكون غير مبنية على الغش فإذا كان هناك غش أو عيب تفسخ نظرا للمصلح العامة وأن لا يكون هناك عسر ولا مشقة ومع ذلك الطلاق يقع لكن الإسلام شرع لنا الرجعة والرجعة في العدة وهذا وقفنا هنا كنا وقفنا هنا قلنا الرجعة ينبغي أن تكون في العدة لأنه كما سبق أن قلنا لما كان الطلق غالبا ما يقع بغتة يقع الخصام من الرجل والمرأة ولربما ترد عليه الكلام وهو يرد عليها ثم النتيجة أنه يطلقها بغتة ثم يندم ثم يندم ويشق عليه بعد ذلك فماذا يفعل؟ الاسلام شرع لنا الرجعة ولكن الرجعة داخل التطليقتين داخل التطليقتين وسيأتي هل الرجعة تتقع بأي لفظين؟ وهل تقع بالقول أم بالفعل؟ هذه مسألة أخرى لأن الرجعة لم تشرع دائما. لم تشرع دائما ولا بس أن نقف مع مسألة الرجعة وبماذا تحصل لأن أسئلة في هذه الأيام بالذانت الهواتف كلها تأتنم على مسألة الرجعة ويحتاج إلى إذنها أم لا يحتاج يحتاج إلى إذن وليا أم لا يحتاج هل يدفع لها الصدق أم لا يدفع كما سيأتنا إن شاء الله فلذلك الإسلام ينبغي أن نفهم هذا شرع لنا الرجعة لماذا؟ لما في الفراق من المشقة المشقة على الزوجة والمشقة على الزوج إذا كان عنده أولاد وما هناك امرأة تستطيع أن تربي أولاده كأمهم ولكن إذا قصد الإضرار بها في الرجعة هذا لا يجوز إن كان هذا في أول الإسلام لكن نسخ وثم أيضا سيأتينا إن شاء الله مسألة الإلهة أولاً نقف اليوم مع الرجعة هل يقال لها الرجعة أم الرجعة؟ الجواب الفقهاء قالوا يقال لها الرجعة والرجعة لأن هذه من المسائل التي تقع بين اثنين الرجعة والرجعة يعني كما تقول الرجعة بكسرة المشددة تقول الرجعة ما معنى الرجعة أو الرجعة؟ معناه واحد في الشكل الرجعة أو الرجعة لكن معناه واحد رجوع المطلق هذه الرجعة رجوع المطلق إلى من طلقها هذا تعريف الرجعة باختصار العلماء توسعوا وذكروا أنواع من التعريفات وطبعا كما يقول المناطق التعريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة لكن طولوا التعريفات وأخسر تعريف النقود في الرجعة هو رجوع المطلق إلى من طلقها هذا أخسر تعريف وأجمع تعريف يعني جامع مانع رجوع المطلق إلى ماذا؟ إلى من طلقها هذا أخسر لماذا؟ لماذا يرجع؟ لماذا لا تختار زوجا آخر؟ الجواب العلا لأنه أحق بزوجته من غيره لأنه أحق بزوجته من غيره وهل يبقى هذا دائما أحق بزوجته من غيره أم لا, لا. ما لم تنقض عدتها وتبين منه إذا انقضت عدتها وبانت منه آنذاك تخير لا لا هذا البينونة. البينونة صغرى وليست البينونة كبرى إن البينونة إما أن تكون صغرى وإما أن تكون كبرى الكبرى هي التي قال فيها الله عز وجل حتى تنكيح زوجا غيرها إذا طلقها هذا إذا لم يكن طلقها ثلاثا يعني هذه بانت منه وانقابت العدة أنا ذاك تخير طيب هنا بعض الأسئلة ينبغي أن تفهموها جيدا سؤال أول هل يحتاج المطلق في الرجعة إلى الإشهاد أم لا هل يحتاج المطلق في الرجعة إلى الإشهاد أم لا يحتاج؟ المطلق هل يحتاج إلى الإشهاد؟ معنى إلى الإشهاد أن يأتي بالشهود ويشهدهم بأنه كان قد طلق زوجته والآن يردها يرجعها هل يحتاج إلى في الرجعة إلى الإشهاد أم مسألة فيها قولان مسألة فيها قولان عند الفقه طائفة قالوا يحتاج إلى الإشهاد ومن قال يحتاج إلى الإشهاد ما علتهم ما علتهم في ذلك منهم الشافعية قالوا أهم علة في ذلك أو أهمها حفظوا حق الزوجة حفظوا حقوق الزوجة أهمها اللي قال بأنه يحتاج, أو يحتاج للإشهاد يعني عندما يريد أن يغضها يأتي بالشهود لأن الشهود تضمن ماذا؟ حق وحقوق الزوجة ولذلك تدفع بدفع الباطل إذن كل ما يضمن حق الزوجة قالوا لا بد منه ولذلك كانت ماذا؟ كانت العقود وكتابتها وإثباتها نعنى من المصالح المرصرة لأن فيها إثبات الحقوق لأن فيها إثبات الحقوق طيب ماذا ذللهم على هذا استدلوا بآثار, بأثار كثيرة ومن يقرأ في كتاب السنة البيهقة الكبرى السنة الكبرى للبيهقي أو في مصنف ابن أبي شيبة أو في مصنف عبد الرزاق يجد هناك آثارا كثيرة فمما أذكره من تلك الآثار أثر عمران ابن حصين هذا الصحابي الجليل الذي كانت تسلم عليه الملائكة واكتوى فلم تعد تسلم عليه ثم بقي مدة ورجعت إليه الملائكة وبدأت تسلم عليه سئل عمران ابن حصين رضي الله عنه عن الرجل يطلق امرأته سئل عمران عن الرجل يطلق امراته ثم يراجع ولا يشهد ثم يراجع ولا يشهد ان يراجع زوجته يردها ولكن لا يشهد فماذا قال قال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها اشهد على طلاقها وعلى رجعتها يعني عندما تريد أن تطلقها اشهد عليها وعندما تريد أن تردها أشهد عليها احضر الشهود ولكن هذا ورد أيضا حتى في سنن أبي داود ولكن موقوف موقوف بإسناد صحي بل ورد في رواية للبيهاقي بلفظ أنه لما سئل رضي الله عنه عن من راجع ولم يشهد رد زوجته ولم يشهد فماذا قال قال في غير سنة في غير سنة أي أنه راجع من غير أن يعتبر السنة في ذلك ردها وراجعها ولكن في غير سنة ثم قال له فليشهد الآن في غير سنة فليشهد الآن طيب فليشهد الآن وفي رواية للطبران أيضا أنه قال فليشهد الآن ويستغفر الله تعالى ويستغفر الله تعالى إذن فليشهد الآن ويستغفر الله تعالى يعني كأنه اعتبره عاصيا لكن هذه الرواية هذه الرواية من طريق من, من طريق ابن سيرين عن عمران بن حسين وقاعده معلومة أن ابن سيرين كما يتكلم كما تكلم العلماء أن ابن سيرين لم يدرك ماذا لم يدرك أو لم يسمع عفوا لم يسمع من عمران لم يسمع من عمران اذا فلا يلتفت الى ماذا الى روايته الى روايته لذلك اشترط في الرجعه اشترط الشهود للرجعة بهذه الآثار التي ذكرنا وقالوا والدليل على وجوب الشهود يعني وانجب والدليل على وجوبها قوله تعالى وأشهد ذوي عدل وأشهد ذوي عدل منكم وبهذا القول قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم في القديم وخالفه في الجديد وطبعا كما تعلمون أن الإمامة الشافعية رحمه الله تعالى له مذهبان مذهب يقال له مذهب قديم ومذهب يقال له مذهب جديد وله قصة في هذه المسألة مذهبان عندما ذهب إلى العراق وذهب إلى مصر وماذا فعل وكيف رد على الإمام مالك وكيف قام بعض المالكية وصاروا يطعنون فيه حتى كان بعض منهم يدعو في سجوده أن يميته كان يقول اللهم أمد شافع فإن بقي استأصل مذهب مالك, مذهب مالك وأيضا كانوا كانوا يقولون بأن الشافع يعني من العقق لشيخه مالك وإلى غير ذلك قالوا كلاما وسال مداد كثير وكتبت أوراق وصفعات ومجلدات وأجزاء كلها في الطعرف الإمامي الشافع حتى وضعوا أحاديث حتى وضعوا أحاديث حدثنا فلا عن فلا عن فلا قال يأتي زمان يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس وهكذا وضعوا أحاديث كثيرة ومع ذلك ومع ذلك الإمام الشافعي رحمه الله كان وقافا عند الدار كان وقافا عند الدار إذا ظهر له الحق ليس بينه وبين بين الحق حجاب ولا يلتفت إلى ماذا إلى البشر حتى إنه مرة ذكر حديثا فقال له أحد تلامذته أتعمل به فاغضب غضبا شديدا قال هل رأيت في وسط الزنارة أو رأيتني خرجت من الدير دير النصارى وكان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي وكان يقول للإمام, للإمام أحمد يا أحمد أنت أعلم بالحديث نمنا إذا صح الحديث عندك فأخبرني حتى أذهب إليه يعني عراقياً كان أو شامياً أو مدنياً يعني لا, لا يبالي فلذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني قال الرجل إذا عزبت عليه سنة ثم ظهرت له فليرجع إليه ولهذا قال هو أي قول قاله إذا ظهر أنه يخالف السنة فهو راجع عنه في حياته وبعد مماته فالشافعي عنده قول قديم وقول جديد والعمل على الجديد ام على القديم الجواب على الجديد ففي القديم قال لا بد من الاشاه ثم بعد ذلك قال في الجديد ما ينبغي ان يكون هناك اشهاد يكون هناك اشهاد فالصحيح الصحيح انه لا اشهاد انه لا إشهاد. هذا صحيح هذا هو الصحيح ثم ايضا اذا فهمنا هذا السؤال وجوابه بماذا تحصل الرجعي هل بالقول أم تحصل بالفعل أم بهما معن الرجعي بماذا تحصل؟, تحصل إما بالقول وإما بالفعل وإما بهما معن فالصورة ثلاثية أو القسمة ثلاثية إما بالقول وإما بالفعل وإما بهما معن الجوابLO أن نقول هناك طائفة وطبعا نبدأ الآن بالشافعي إمام الشافعي والإمام نحيا من آل البيت. فيقولون تحصن الرجعة أو الرجعة بالقول دون الفعل لا هذا من آل البيت إمام يقولون بأن الرجعة أو الرجعة بماذا تحصن بالقول دون الفعل يقول لها راجعتك راجعتك لا بالفعل الفعل أن يلمسها أو أن يضاجعها لكن الجمهور هذا القول قال به حتى الإمام الشافئ والجمهور قالوا تحصل الرجعة لماذا؟ تحصل بالفعل وحده وبالقول وحده وبهما يعني إذا قال لها أرجعتك خلاص حصلت الرجعة إذا لمسها حصلت الرجعة كما قال الشيخ الإسلام من تيمية وغيره وقال عبيها حتى الجمهور إذا داجعها وعشرها حصلت الرجعة إذا جمع بين القول والفعل حصلت الرجعة هذا من بادي أولى وأحرى من بادي أولى وأحرى إنما إذا فينا هذا الإشكال هل تشترط من قال بأنه تحصل بالفعل طارة أو تحصل بالقول طارة او به ما معن او تحصل بالقول كما تحصل بالفعل وكما تحصل به فمن قال بانها تحصل بالفعل هنا سؤال هل تشترط النيه في الفعل ام لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات والعمل فعل والعمل فعل انما الاعمال بالنيات هذه مساله فيها خلاف لكن الإمام مالك قال هل تشترط النية في الفعل أم لا فقال من شرط الفعل النية francdfod قال من شرط الفعل النية ولكن هذا القول أقل ما يقال فيه مرجوح أقل ما يقال فيه مرجوح والقول بأنه لا تشترط النية هو قول الجمهور هذا هو الراجح وهو الأصح وطبعاً أنتم تعلمون ماذا يقول الفقهاء في الفرق بين الراجح والمرجوح يعني تأدب مع العلماء بدل ما يقول قوله ضعف أو قوله مردود ولكن ليس من السهل أن تأتي أنت أو أنا ونقول قول الإمام مالك مردود أو شذ الإمام مالك في هذا ليس من السهل هو إمام من الأئمة جبل خذب الكتاب والسنة ونأتي نحن في المؤخرة ونقول على ما كم ترك الأول للآخر ولكن بأدن نقول الراجح إن شاء الله هذا وقول الإمام مالك مرجوح وكما يقولون المرجوح الراجح ما قوي دليله والمرجوح ما ضعه فدليله عكس الراجح الراجح ما قوي دليله والمرجوح ما ضعه فدليله لكن بالنظر إلى مسائل الفقهية كلها لا تخلو من الراجح والمرجوح تأدباً مع الفقهاء تأدب هناك سؤال آخر هل يجب على الزوج إعلام زوجته بأنه قد راجعها أم لا أن يعلم زوجته إعلام الزوجة بأنه قد راجعها أم لا يجد هذه كما المسألة الآن الموجودة عندنا في بلادنا الرجل إذا أراد أن يتزوج عندهم في القانون الوضعي أو المدونة أو قانون الأسرة عندهم إشعار, إشعار يعني ضروري ترسل رسالة للمرأة لأنهم لا يطلبون منها أن تأذن ولكن إشعار واخبار. هذا الإشعار أنه هو مطلوب فعنده شبه دالي شبه دالي لأنهم يقولون هل يجوز أو هل يجب على الزوج أن يعلم زوجته بأنه قد راجعها قالوا لا تتزوج غيره لأن لا تتزوج غيره هل يجب أم لا يلزم الجواب في هذا خلاف بين العلماء قال بعض الفقهاء يجب هذا بعض الفقهاء قال يجب على الزوج إعلام زوجته بأنه قد راجعها وهذا قول أقل ما يقال بأنه مرجوح يجب على الزوج إعلام زوجته بأنه قد راجعها وقال الجمهور الجمهور ماذا قالوا؟ الجمهور بضم الجيم قالوا عامة الفقهاء قال الجمهور لا يجيب ولا يلزم إعلامها عند الرجعة لا يجيب ولا يلزم إعلامها عند الرجعة أو الرجعة طيب هنا وقفة هب أن المرأة تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة هب قدر قدر أن المرأة تزوجت لأن من قال بأنه يجب أن يعلمها لأن لا تتزوج غيره بدون علم هب أن هذه المرأة سرنا مع قول الجمهور أنه لا يجب ولا يلزم إعلام الزوجة بأنه قد راجعها ولكنها تزوجت هل أن الزواج قد حصل يعني هي لم تعلم بالرجعة ماذا تفعل هنا وما الحكم وهل تكون للزوج الأول الذي طلقها ثم راجعها أم تكون للزوج الجديد أم تكون للزوج الجديد لماذا نذكر هذه الأقوال؟ لأن هذه الأقوال عليها ينبني الحكم عليها ينبني الحكم طيب قلنا القول الأول ماذا قال؟ قال بأنه يجب ويلزم عليه أن يعلمها بأنه قد راجعها القول الجمهور ماذا قالوا؟ لا يجب ولا يلزم إعلامها بأنه قد راجعها افهموا لها.. هاذين القول الآن يأتي الحكم إذا فهمنا القولين يأتي الحكم إمرأة تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة ماذا تفعلون أصحاب القول الأول ماذا قالوا لقالوا يجب إلزامها ألزامه بماذا بالإعلام قالوا الحكم حكم المرأة لمن تبقى لمن للزوج الجديد أصحاب القول الأول للزوج الجديد لأنهم قالوا يلزم يلزم عليه ماذا أن يخبر وأن يعلم المرأة بأنه قد راجعها لكنه لم يفعل يقول بأنه هو الذي فرط لأن الحكم ينبغي أن يبين لها فلذلك قالوا الذي لم يشترط إخبارها وإعلامها قال بصحة العقد الثاني فقالوا إذن هي زوجة ماذا؟ الزوج الثاني إذن قالوا بصحة ماذا؟ العقد الثاني بل هذا القول قال مالك هي للثاني مطلقا الإمام مالك قال هي للثاني مطلقا ما معنى مطلقا؟ لأن دائما ولفظ الإطلاق يفسر بما قبله أو بعده فأعلم فحكموا علامة. مطلقاً معنى مطلقاً سواء دخل بها أو لم يدخل بها هذا من؟ أصحاب قول أول قول أول بعض الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا بالهية للزوج الأول دخل بها أو لم يدخل بها ويبطل النكاح الثاني بمجرد أن يعلم بأن زوجها الأول قد راجعها طيب وإذا حصل الدخول وحصل الحم هل يعتبر هذا الولد وهذا الحم من الزنا الجواب لا يلحق بماذا يلحق بأصحابه يلحق بأصحابه ولا يعتبر ابن الزنا ولا يعتبر ابن الزنا هذا على القول لا يعتبر ابن الزنا ومن اتهمه بذلك او رمى الغلامة بذلك فيجلد جلد ماذا القاذف جلد القاذف اذا لهذه السبب نذكر هذه الاقوال لان الأحكام عليها, تنبني. أن الاحكام عليها تنبني وكما تعلمون ان الاجماع منعقد على ان الزوج له حق ماذا رجعة زوجته في الطلاق الرجعي طبعا في الطلاق الرجعي ولكن يبقى السؤال هل في الطلاق الرجعي دائما وأبدا يبقى الحق في يد الزوج أم ذلك مقيد الجواب ذلك مقيد ما دامت, ال... ما دامت في ماذا؟ في العدة ما دامت في العدة لماذا؟ لأنه أحق بزوجته ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُ إِصْلَحَهُ وطبعا القصة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الذي زوج أخته لأحد الصحابة الأفاضل ولكن طلقها طلقها ثم أراد أن يردها فأقسم أخوها أن لا يردها له قال أكرمتك وفعلت وفعلت وطلقت يا نكعه إلى غير ذلك فمنعه فلما نزل القرآن الصحابة كانوا رجاعين وكانوا وقافين عند الدليل فرجع طيب هنا بعض الأحكام لا زالت تتعلق بالرجعة هل في الرجعة يعتبر رضاها أم لا هل رضا الزوجة مُعتبَرٌ في الرجعة أو الرجعة هل رِضَ الزَوجَة مُعتبَرٌ في الرجعة أم غيرُ مُعتبَر أم غيرُ معتبَر الآن رِضَ الزوج الآن نتكلم الآن رِضَ الزوجة رِضَ الزوجة هل رِضَ الزوجتي رِضَ الزوجة, الزوجة لاحظوا هل رضا الزوجة معتبر أو غير معتبر رضاها معتبر أو غير معتبر هذا القول أيضا السؤال آخر. هذا سؤال السؤال الثاني هل رضا وليها معتبر في الرجعة أم غير معتبر لأن الرضا إما أن يكون رضا المرأة الزوجة وإما أن يكون رضا وليها هما سؤالين سؤال أول هل رضى الزوجة في الرجعة معتبر أو غير معتبر السؤال الثاني هل رضى وليها معتبر في الرجعة أم غير معتبر الجواب رضاهما معا الزوجة والولي لا يعتبر لا يعتبر ولكن هذا مقيد أيضا وفهموا دائما أقول لكم الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد إليه يتوجه الاثبات والنفي عند علماء الأصول ومنه يؤخذ الحكم ومنه يؤخذ الحكم فقلنا رضى الزوجة في الرجعة غير معطبة ورضى الولي في الرجعة غير معطبة بشرط أم بدون شرط بشرط ما هو الشرط أن يكون الطلاق بعد المسيس أن يكون الطلاق بعد المسيس يعني دخل بها حصل المسيس دخل بها فهنا لا يعتبر ماذا لا يعتبر رضاها ولا رضا ولا رضا وليها لكن قبل المسيس رضاهما معتبر ولا غير معتبر الجواب رضاهما معتبر, رضاهما معتبر وتنبع لهذا وهذا مهم جدا ولسيما في مسائل الطلاق ينبغي أن تكونوا أذكياء في مسائل الطلاق ولسيما هذه مشكلة العصر كثر الطلاق بل وهناك من يشدد ويضيق واسعا وهناك من يقاتل بدون سلاح في مسألة الطلاق حتى قال المالكية مذهبون أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق. والطلاق إلا في باب الصرف والطلاق ولذلك العدة طبعا للنساء ولكن هنا مما يلغز أو يلغز به بعض الفقهة كما جاء في بعض كتب الفقه والبادح سأل بعض الطلبة على مسألة العدة فقلنا مما يذكر بعض الفقه في كتب الفقه أن العدة تكون للرجل في بعض الأحيان وهذه سجلوها وقيدوها كالإلغازات أو اللغز مثلا للرجل عدة كالمرأة للرجل عدة كالمرأة هل دائماً أم في مواضع؟ في مواضع هذا من باب المجاز على من يقول بالمجاز أو التجاوز متى يكون للرجل عدة؟ قالوا في مواضع المواضع الأول لاحظوا جيدا ودققوا النظر في هذه المواضع التي سأذكر لكم الرجل تزوج امرأة وتنلقها ثم أراد أن يتزوج أختها طلق طلق امرأة وأراد أن يتزوج أختها والمطلقة لا زالت في عدتها له حق الرجعة هل يجوز له أن يتزوجها؟ الجواب لا لأنه إذا جمع إذا فعل يكون قد جمعا بين الأختين والله عز وجل هذا وأن تجمع بين الاختين إلا ما قد سلف إذن فماذا نقول هنا نقول الزوج يحتاج إلى عدة في الحقيقة الذي يحتاج إلى عدة الذي يحتاج إلى عدة ولكن هو نفسه في هذه الحيثية لا يجوز له أن يتزوج أختها وإلا يكون قد جمع بين الأختين وهذا محرم في القرآن في شريعتنا ثم أضاف بعض العلماء إذا أراد طلقها وهي في عدتها وأراد أن يتزوج عمتها أو أراد أن يتزوج خالتها خالتها بل زاد بعضهم إذا أراد أن يتزوج ابنة أختها ان يتزوج ابنه اختها وخالتها وابنه عمتها فقالوا هذا يحتاج الى ماذا يحتاج لماذا والا يكون قد جمع بين ماذا المحارم المؤقته طبعا كذلك من المسائل بنت و... وعمتها هذا بعض الفقهاء ولكن اللي متفق عليها بين البنت وأختها وزاد بعضهم العم والخالة وزادوا أيضا فروعهما زادوا فروعهما والمتفق عليه أيضا رجل تزوج أربعا تزوج أربعا وطلق واحدة وأراد أن يتزوج أخرى يجوز له أم لا يجوز طلق امرأة وأراد أن يتزوج أخرى يجوز له أو لا يجوز قالوا لا يجوز له إلا إذا طلقها طلاقا بائن البينون كبرى لأن هذه لا زالت في عصمته هذا على قول لا زالت في عصمته كما إذا طلق أربعا وأراد أن يتزوج مباشرة أربعا قالوا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عد هذا على قول انما الذي يظهر جيدا في المرأة وأختها في المرأة وأختها إذن لماذا نقول هذا؟ لأن المالكية شددوا كثيرا وضيقوا كثيرا وأصلوا أصولا لا أساس لها من الصحة في مسألة الطلاق وشددوا في الطلاق حتى إنهم قالوا الطلقة الثالثة تجمع في كلمة واحدة هب أنها في طلقاتين هب أنها في كلماتين قد جمعت بل قالوا إذا قالها اذهب إلى بيتي أمك فهي طالق بل قالوا إذا قالها إذا خرجتي أو سعدت إلى السطح فأنت طالق هذا الطلاق عند الجمهورية لزم لأنه طرق معلق والصحيح أن هذا الطرق لا يلزم حتى ولو كان بالحلف لا يلزم والله والله إن خرجت إلى بيت والدك فأنت طارق فخرجت الجمهور قال يلزم الطرق والراجح أنه لا يلزم ماذا نقول عليه كفرة يمي البر إن فعلت لا فعلت لا أفعلن إن لم أفعل حيثه عليه ماذا؟ عليه كفارة يمين؟ فقط فقط ولذلك حتى في مسألة الغضب الذي سبق لنا في طلاق الغضب قلنا الحنابل في هذه المسألة أفضل وإلا فمعلوم أن طلاق الغضبان فيه تفصيل عند المالكية وعند الحنابل لا, لا ينزل ولذلك بن القيم رحمه الله تعالى إلا فرسالة كما ذكرنا لكم البارحة إغاثة الله في طلاقي الغضبا فقالوا يعني لا عدق ولا طلاقة مع اغلاق وفسر الامام احمد وغيره من التابعين هناك من التابعين من سبق الامام احمد قالوا بان الاغلاق هو الغضب, الغضب. والمالكية قالوا قالت المالكية طبعا لان الطلاق غالبا ما يقح في حالة غضب وان هناك احد فرحان ثم طلق مصرور ثم طلق الاقلة. لكن غالب ما يقع الطلق في حالة الغضر. ولذلك المالكي يفرقوا بين الغضب والغضب. فرقوا بين الغضب والغضب. معنى فرقوا بين الغضب والغضب. الغضب الطافح كما سموه معنى الغضب الطافح والذي لا يميز بين السماء والآخر. قالوا كالسكران كالسكران فهذا لا يلزم طلاقه. والعجر. العجب أن المالكي قالوا بهذا ومع ذلك قالوا كالسكران لاحظ كالسكران ومع ذلك جعلوا للسكران طلاقة حتى قالوا لا يلزم هذا بيت مهم لا يلزم السكران إقرار عقود لا يلزم السكران إقرار عقود يقولون بأن السكران إذا أقر على نفسه بشيء لا يلزمه وإذا عقد عقد باع أو اشترى لا يلزم لا يلزم السكران إقرار العقود هذه مسائل لا تلزم عند المالكية بل ما جنى عدق طلاق وحدود بل ما جنى عدق طلاق وحدود يعني إذا جنى جنايا فقالوا يلزمه إذا قتل قاموا عليه الحد إذا كان عنده عبد وقال له أنت حر يعتق عليه إذا, كان إذا طلق تطلق عليه الزوجة إذا قذف أحدا يقام عليه الحد قالوا مطلقا بل بعض المالكية قالوا مطلقا إيش معنى مطلقا يعني إذا حصل له السكر حتى ولو بحلال حتى ولو بحلال شربا حريب الخير وبالغا فيه فقالوا يسكر هذا فقالوا يلزمه ماذا الطلاق والجناية والعطق والحد والحد الحدود كذلك من المسائل التي يتكلم عليها الفقهاء مسألة الطلاق البدعي فالمعلق لماذا قال كثير من العلماء منهم الإمام, الإمام بن تيمية والإمام بن القيم لماذا قالوا طلاق المعلق لا يلزم قالوا لأنه لم يكن معروفا عند السلف فهو بدعي كما قالوا أيضا في الطلاق البدعي وهو المرأة إذا كانت حائرا وقصة طلاق عبد الله بن عمر معروفة لديكم لما طلق مرأة هو يحائر فأخبر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمروا أن يرجعها فقال مروفا يراجعها ثم روايات رواية أنه عدها تطليقة واحدة رواية أنه لم يعدها شيئا والرواية التي لم يعدها شيء فيها التسهيل والتيسير وهذا هو الأفضل لأنه طلاق مدعي ولذلك ابن حزم وغيره شيخ إسلام نتيميو بالقييم قال المرأة إذا كانت حائزا ثم طلقها فلا ينزل وكذلك الطلاق في طهر جامعها فيه هذا لا يلزم الطلاق في طهر جامعها فيه وكذلك أيضا الطلاق ب... هل يلزم الطلاق أو يقع الطلاق بالحلف بالحرام بالحلف بالحرام ونقف هنا إن شاء الله لأن هناك من يقول الرجل إذا حلف بالحرام قال علي بالحرام وقال على gained قالوا تطلق عليه زوجته ثم المالك يختلف هل الطلاق باين بيننا صغرى ام باين بيننا كبرى وقالوا الطلاق محقق انما الخلاف فى كونه باين بيننا كبرى ام بيننا صغرى اذن كيف ننعرف انه باين بيننا صغرى ام باين بيننا كبرى قالوا نرجع الى العرف نرجع الى العرف كما سيأتنا إن شاء الله قول العمل فاسي وطلقة بائنة في التحريم وحرف به لعرف الإقليم وسيأتنا إن شاء الله افر عبد الله بن عباس وسيأتنا أيضا قول الله عز وجل يا أيها النبي أولي ما تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضات أزواجك ونقف هنا حتى نستطيع أن ندرك صلاة العشاء في جماعة ويوم السبت إن شاء الله عندنا درس في علم الرجال يوم السبت في نفس التوقيت في علم الرجال يعني هذا الفن كنا قد بدأناه ولعلنا كان عندنا فيه ثمانية دروس أو سبعة الشكو مني ونتابع إن شاء الله ثم إن شاء الله ننظر متى نبدأ أيضا علم النحو وكنا قررنا ان يكون الفن الذي سيكون هو الفية نمالك لكن بعض الأخوة اقترح أن تكون الأجرمية بشرح خالد الأزهري وحاشية ابن حمدون وهذا جيد لأن حاشية ابن حمدون مليئة بالقواعد ومليئة بالحقائق ومليئة بالفوائد ومن حصلها حصل علما كثيرا في علم النح ومن أثبتها ثبت في هذا العلم إن شاء الله ولكن يحتاج إلى باقي الأبواب لم تذكر ولعلنا ان شاء الله إذا بدأنا هذا الفن فينبغي أن يكون عندكم حاشية شرح خالد أزهري بحاشية ابن حمدون وطبعا هذه النسخ كلها مليئة بالأخطاء والتصحيفات وعدي نسخة يعني مصححة كانت في وقت الطلب إن شاء الله نصحح عليها بإذن الله تعالى ولكن ستكون الدروس لا بد فيها من الحفظ ولا بد فيها من الامتحان فإن شاء الله مرة واحدة تحصلون الأجرمية إذا اجتهدتم في حفظ الحقائق والقواعد والمتن وأيضا الأرضات الأضدار. والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته